أولائك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا انفسهم الذين خسروا في جهنم خالد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 يقولون يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتم سخريا حتى أنسوكم ذكري. وكنتم منهم تضحكون إِنِّي جزيتهم اليوم بما صبر في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال ان لبثتم الا قليلا لو افَحَسِبْتُمْ انَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى الله فَتَعَالَى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش